شاللي بيها العين لو ما تشوفك مقطعه رجلي لو ما تطفى شاللي بيها العين لو ما تشوفك مقطعه رجلي تتلكلك يعني روحت تتركني وتجي وتجيك نابا اسال روحي عنك نابا تسألني عليك يا الغد ترى بعد ما عني انا برغب اندي ياريك برغب بعد ما عل انا برغب ندعي يا الغد قطف جنا حسين بد ما حروفك وقطع على رجلي إلا ما تطفك قطف جنا حسين بد ما حروفك وقطع على رجلي إلا ما تطفك. نبضك اللي دقاته بسمك قلبي حبك سجيي روحك الطاف بحضرتك نبض روحك زائرين لمهد شميت عطرك صرت اتنفس حسنين لمهد شميت عطرك صرت أتنفس انا مشت من جنن من شوف وفك وقطع على رجلين لو ما تطفيك انا مشت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 لخل مني خلاص صباحك تياع وتطوف الحراش لخل مني خلاص صباحك تياع وتطوف الحراش نزفت عبقت ما تشوفك وقطع رجلي ما تطوف يزبط لي عقل عم جد ما تشوفك واجت على رجلي لو ما تطفي شل بيها العند وما تشوفك واجت على رجلي لو ما تطفي شل بيها سجودة الهجب ذكرك إلك نبقى معاهدين فهرس القرآن انت وحمد رب العالمين سجودة الهجب ذكرك إلك نبقى معاهدين فهرس القرآن انت حمد رب العالمين كعبت تنخب حروفك وحسينا وحسان حروفك وحسينا وحسين. كعب على الكف تزحف لك تطوفك وقطع الرجلين لا ما تطوفك كعب على الكف تزحف لك تطوفك وقطع الرجلين لا ما تطوفك الإخراج والهندسة الصوتية باقر الحكامي باقر الحشامي ما تطوف بصوت المنشد الحسيني حيدر الغراوي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع أحمد العامري ونسألكم الدعاء